على أنكم رسل فكان ينبغي أن تأثوا بالآلة الفلانية التي اقترحناها وهذا فيه جوة على الله سبحانه وتعالى ما نوف والحظ يجب علينا أن يؤمن بالآلة التي جاءتها الرسل سواء كانت موافقة لما اقترح عليهم أم جاءت بشجاء لم تقترح ونقول إن الآية حقيقة هي التي جاءت ببتداء أما ما جاءت جواب الاقتراح في, في الحقيقة كما قال الشيخ كالإيمان بالشهادة وليست كالإيمان بالغيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى والخمسون كل ما ورد في القرآن الأمر بالدعاء والنهي عن الدعاء غير الله والثناء على الداعين تناول دعاء المساله ودعاء العباده وهذه قاعدة نافعه كل ما ورد مثل قاعده ان كل ما ورد في القران كل ما ورد في القران الامر بالدعاء كلما ها كل ما ادت تكرار كل ما ورد كلما كلما أنا قلت صحيح صحيح ما كلما ماذا قران الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين تناول دعاء المسألة ودعاء العبادة وهذه قاعدة نافعة فإن أكثر الناس إنما يتبادر لهم من لفظ الدعاء والدعوة دعاء المسألة فقط ولا يظنون دخول جميع العبادات في الدعاء ويدل على عموم ذلك قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم أي أستجب طلبكم وتقبل عملكم ثم قال تعالى <تصفيق> إن الذين يفضل فادن المالي رحمه الله في هذا القائل أن الدعاء سواء كان امرا او نهيا أو هنا يشمل دعاء المسألة ودعاء العباده فقولك اللهم اغفر لي دعاء مسألة يا لياغفر الله لك دعاء عبادة وكما قال الشيخ رحمه الله أكثر الناس يظنون أن الدعاء إنما هو دعاء المسألة والأمر ليس كذلك فله شامل للدعاء المسألة ودعاء العبادة لأن العابد حقيقة أمره وحال أنه يدعو الله لكن بلثان بلثان الحال لانك لو ساءت اي انسان يصلي او يصوم او يذكي او يحج ماذا تريد لقال م? هو قد الله إذن هو قد ساء الله بحاله وهذا وجه كون العباده دعاء نعم ثم قال تعالى ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين فسمى ذلك عبادته وذلك لان الداعي دعا لأن الداعي دعاء المسألة يطلب مسؤوله بلسان المقال والعابد يطلب من ربه القبول والثواب ومغفره ذنوبه بلسان الحال فلو سألته ما, قصدك ما قصدت بصلاتك وعبادتك أجلنا الحبي فلو سألته ما قصدت بصلاتك وعبادتك وحجك وقيامك, وقيامك بحق الله وحق الخلق لكان قلب, لكان قلب المؤمن ناطقا بأن, بأن قصدي قصد من ذلك رضا ربي ونيل, ونيل, ونيل, ونيل ثوابه والسلامة من عقابه ولهذا كانت هذه النية شرطا لصحة الأعمال وكمالها وقال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين أي أخلصوا له إذا طلبتم هو يجيب إذا اذا طلبتم حوائجكم واخلصوا له اعمال البر والطاعه وقد وقد يقيد يقيد احيانا وقد يقيد أحيانا وقد أحيانا بدعاء الطلب كقوله تعالى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر وان قوله فإذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا او قائما فيدخل فيه دعاء فيدخل فيه دعاء الطلب فانه لا يزال ملحا بلسانه سائلا دفع ضرورته ويدخل فيه دعاء العبادة فإن قلبه في هذه الحال حي فإن قلبه في هذه الحال راجيا, راجيا طامعا منقطعا عن غير الله عن غير الله عالما أنه لا يكف عالما أنه لا يكشف الذي لا يكشف السوء إلا الله وهذا دعاء عبادة وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية يدخل فيه الأمر يدخل, يدخل فيه الأمران، فكما أن من كمال دعاء الطلب كثرة التبرع، كثرة. فكما أن من كمال دعاء الطلب كثرة التبرع والإلحاح وإظهار الفقر وإظهار الفق والمستنه وإخفاؤه، وإخفاء ذلك، وإخفاؤه كذلك وإخلاص، وإخفاؤه ذلك وإخلاص، وإخفاؤه ذلك وإخلاصه، فكذلك دعاء العبادة. لا تتم العبادة وتكمل إلا بالمداومة عليها ومقارنة الخشوع والخضوع واخفاؤها وإخلاصها لله وكذلك قوله عن, عن, خلاصة, عن, خلاصة, عن خلاصة الرسل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا فإن الرغبة والرهبه فإن الرغبة والرهبة وصف وصف وصف وصف وصف لهم إذا طلبوا وسألوا ووصف لهم إذا تعبدوا وتقربوا بأعمال الخير والقرب بأعمال الخير والقرب وقال تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر ومن يدع مع الله إلهًا آخر لبرهان له به فلا تدعوا فلا تدعوا مع الله أحد يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة فكما أن من طلب من غير الله حاجة لا يقدر عليها إلا الله فهو مشتك كافر فكذلك من عبد مع الله غيره فهو مشتك كافر ومثله ولا تدعو من دونه من طلب من غير الله حاجة أن يقدر عليها المطلوب فإن ذلك ليس بالشريك لو قلت للرجل أعني على حمل متاعي على سجارتي لم يكن هذا الشريك لكن لو قلت لرجل أُرُزُقْنِي ولدا ذكرا صار ذلك شرك ووجهه واضح لأنه سأل ما لا يقدر عليه إلا الله من الله سأل ما لا يقدر عليه إلا الله من غير الله فكذلك فهو مثل من عبد غير الله لأن العبادة لا تصلح إلا لله والدعاء بما لا يقدر عليه إلا الله لا يصلح إلا لله عز وجل وأظنوا المثل الواقع إذا من طلب من مخلوق ما لا يقدر عليه الله فهو مشرك كافر كما أن من عبد غير الله فهو مشرك كافر ومن طلب من مخلوق ما يقدر عليه فهو غير مشرك ولكنه من باب الجائز وليس من باب الكمال فالكمال أن لا تسأل مخلوقا شيئا وكان من جملة ما بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا فكان الرجل يسقط عصاه من بعيره فينزل هو بنفسه ويأخذ العصا ويقف هنا نعم ومثله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين كل هذا يدخل فيه الأمران وقوله وقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة أما دعاء المسألة فإنه يسأل الله تعالى في كل مطلوب باسم يناسب ذلك المطلوب, المطلوب ويقتضيه فمن سأل رحمة الله ومغفرته دعاء باسم الرحيم الغفور وحصول الرزق باسم الرازق وهكذا وأما دعاء العبادة باسم الرزاق باسم الرزاق وهكذا وأما دعاء العبادة إذن أجعوه بها أي اجعلوها وسيلة لحصول مطلوبه ووسيلة الشيء تناسبه فعندما تسألون لما غفره تأفي اسم تقول يا غفور أو تقول اللهم غفر لي إنك أنت غفور رحيم وعندما تأتي تسألوا لذلك تقول اللهم يا رزاق ارزقني أو تقول اللهم ارزقني فإنك الرزاق ذو القوة المتين وهكذا ولا ينبغي أن تقول اللهم يا شديد العقاب اخترني هذا غير مناسب كيف تصل المعصرة بأمر يقتري أو باسم يقتري العقوق هذا يتنافى مع هذا نعم وهكذا وأما دعاء العباده فهو التعبد لله تعالى بأسمائه الحسنى فيفهم اولا معنى ذلك الاسم الكريم ذلك الاسم الكريم ثم ثم يديمث يديم استحضاره بقلبه ويمتلئ ويمتلئ قلبه منه فالاسماء الداله على العظمه والجلال والكبرياء تملا القلب تعظيما واجلالا لله تعالى والاسماء الداله على الرحمه والفضل والاحسان كملا القلب طمعا في فضل الله ورجاء ورجاء لروحه ورحمة لروحه ورحمته والاسماء الداله على على دالته والاسماء الداله على الود والوداد على الوداد والحب على الوداد والحب والكمال ملئ القلب محبه وودادا وكمالا وكمالا وتك تملأ القلب محبه وودادا وتملأ القلب محبة وودا وتألها وإنابة لله تعالى والأسماء الدالة على ساعة علمه ولطيف خبره توجب للعبد مراقبة الله تعالى والحياء منه وهذه الأحوال التي تتصف بها القلوب هي هي أكمل الاحوال وأجل وصف يتصف به القلب وينصبغ به ولا يزال العبد ولا يزال العبد يمرن نفسه عليها حتى تنجرب دواعيه دواعي منقادسا الراغبه وبهذه الأعمال القلبية تكمل الأعمال البدنية فنسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا من معرفته ومحبته والإنابة إليه فإنه أفرم الأفرمين وأجود الأجودين خلاله القائل المهومة ده. أن الدعاء الموجود في القرآن يسمى دعاء المثلة ودعاء بعده ما لم يقيد في دعاء المثل فيكون المثل. مثل قوله تعالى فدعى ربه أني مغلوب فانتصف فحيث احنا السماء هذا واضح ان المراد به دعاء المسألة دعاء المسألة طيب وانا هذا من حق الاخاد رحمه الله كيفيه دعاء دعاء الناس تعالى باسماء الحسنى وان يدعو بها في دعاء المساله وفي دعاء العبادة. نعم. رحمة <تصفيق> رحمة <تصفيق> رحمه رحمة رحمه رحمه رحمه رحمه رحمه رحمه رحمه رحمه رحمه رحمه رحمه رحمه رحمه منين رحمه رحمه رحمه ايش ها من ها إيش, إيش, ايش من ها ها ها ها ها ها من إيش إيش من لم يعبد الله ها ها ها بمسلم ومن عبد الله ها ها ها ها ها ها ها ها لا ها ها ها شيء ها ها ها ها ها ها ها التسليم ها ها ها ها ها ها ها ها ها القاعدة الثانية والخمسون إذا وضح الحق وبان لم يبقى للمعارضة العلمية والعملية محل وهذه قاعدة شرعية عقلية فطرية قد وردت في القرآن وأرشد إليها في مواضع كثيرة وذلك أنه من المعلوم أن محل المعارضات وموضع الاستشكالات وموضع التوقعات ووقت المشاورات وموضع التوقفات ووقت المشاورات إذا كان الشيء فيه اشتباه أو احتمالات، فترد عليه هذه الأمور بأنها الطريق إلى البيان والتوضيح. فأما إذا كان الشيء لا يحتمل إلا معنى واضحا، وقد تعينت المصحة، فالمجادلة والمعارضة من باب العبث. من باب العبث. والمعارض هنا لا يلتفت لاعتراضه لا لأنه يشبه المكابر. لا يلتفت لاعتراضاته لا لأنه يشبه المكابر. المنكر للمحسوسات قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي يعني وإذا تبين هذا من هذا لم يبقى للاكراه محل لأن الإكراه إنما يكون على أمر فيه مصلحة خفية فأما أمر قد اتضح أن مصالح, أن مصالح الدارين مربوطة به ومتعلقة به فاي داع للاكراه واي موجب له ونظير هذا قوله تعالى اذن فقول لاكراه الدين خبر على بابه ويتنهيا ليس المعنى لا تكره على الدين بل المعنى انه لا محل للاكراه في الدين لماذا لانه قد تبين الرسل من الغي واذا تبين فان الانسان لا يكره لان كل عاقل تبين له الرسل من الغي فانه سيتبع الرشد فلا يكره علي هذا هو معنى المعنى الذي يتبادر من آيات الكريمة كما شرحه الشيخ رحمه الله وإن كان بعض العلماء يقول إن قوله لا يكراها أي لا تكره على الدين لا تكره أحدا على الدين لأنه لا يكره أحدا على دين الله فإما الندين لله عز وجل وإما الندين للطغوط ويؤدي الجزية لكن الآية كغيرها من الآيات لا يُحمل الخبر على النهي إلا بيش بتليل وإلا فإن الأصل أن يبقى الكلام على ظاهره النفي للنفي والنهي للنهي فإذا كان أمر فلا ينبغي أن الكلام عن ظاهره <أو لهم> لا من المثال إذا, إذا, إذا قلنا بأننا نهي صار معاه نهي أن نفر هذه الدين قلنا النهي أننا لا نكهل أحد دين. لا نكهل أحد ما شاء في وما شاء في الأقو إذا كان خبر أما إذا كان خبر فإنه مسكوط على الدين على الدين ويعرف من أجلس الأخرى <أه> <أه> لأنه يقطب بين رسل الله. أنا رأيي إنه ما أسأل أجمع. حتى ما هذا يا جماعة. تنت تنت ال القاعدة. هذا قوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفّر. أي هذا الحق الذي قامت البراهين الواضحة على حقيقته فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفّر. كقوله ليهلك من هلك عن بينه. ويحيى من حي عن بينه وقال تعالى وشاورهم في الأمر أي في الأمور التي تحتاج إلى مشاورة ويطلب فيها وجه المصلحة. فأما أمر قد تعينت مصدحته وظهر أجوبه فقال, فقال فيه فإذا عزمت فتوكل على الله وقد كشف الله هذا المعنى غاية الكشف في قوله يجادلونك في الحق بعدما تبين أي في كل, أي في كل من جادل في الحق بعدما تبين علمه او طريق علمه او طريق علمه ايش او بعدما تبين يقول من جادل في الحق بعدما تبين علمه او طريق عمله فانه فانه تبيين او طريقه عمله نعم او طريق عمله فانه طريقه الحق اضف هذا اي او طريق عملي او طريق عمله فانه غالط شرعا وعقلا غالط. فإنه غالط شرعا وعقلا وقال تعالى وما لكم الا لا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم فلام فلا فلامهم نعم فلامهم على عدم التزام الاكل مما ذكر اسم الله عليه وذكر السبب لهذا اللوم وهو انه تعالى فصل لعباده كلما فصل فصل لعباده فصل لعباده كل ما حرم عليهم فما لم يذكر تحريمه فإنه حلال واضح فإنه حلال واضح ليس ليس به توقف ليس للتوقف عنه محل ولما ذكر تعالى الآيات, الآيات الدالة قول وقد فصل لكم ما حرم عليكم دليل على أن ما سكت عنه حرام <تصفيق> ودليل على أن المحرمات مخصطلات مبينات فإذا كان مبينا ولم يذكر منه ما صلى الله عليه فإنما ذكر صلى الله عليه يكون حلالا وعلى هذا سنقول الأصل فيما سكت عنه الحلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وما سكت عنه فو عفو نعم ولما ذكر تعالى الايات الداله على وجوب الايمان ولما ذكر على وجوب الايمان وضح ولما المتوقفين عنه بعد البيان فقال فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون ولما بين جلاله القران وانه اعلى الكلام وأصدقه وأصدقه وانسعه قال تعالى فباي حديث بعد الله واياته يؤمنون ولما ذكر عظم نعمه الظاهرة والباطنة قال تعالى فبأي آلاء ربك تتمارى فبأي آلاء ربك ربكما تكذبان وقال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال وكذلك في آيات كثيرة يأمر بمجادلة المكذبين ويجادلهم بالتي هي أحسن حتى إذا وصل معهم إلى حالة وضوح, إلى حالة وضوح الحق التام وإزالة الشبهة كل كلها، وإزالة الشبه كلها انتقل من مجادلتهم إلى الوعيد لهم بعقوبات الدنيا والآخرة، والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جدا طيب القاعدة هذه تدور إلى أنه مثل تَرَحَ الشيءِ مَنْ تَرَحَ الشيءِ كان حكما عمليا أو كان خبرا علميا فإنه لا وجه للمجادلة فيه. لأنه واضح، وانما يجادل ويثبت ويسال عن الامر ايش المشكل الذي يحتاج الى بيان فاما ما كان بينا جوارح فإنه لا لا المجادف فيه وينكر على من جادل ويود كما بالايات التي ساقها الله تبارك رحمه الله وعليه فكل من جادل في دين الله فقد جادل غير حق لأن الدين واضح بين. قد بين الله تعالى رشد من الغيب وفرق بين الحق والباطل وفرق سبحانه تعالى بين أولياء الله وأعداء الله فلا يمكن بعد هذا أن يقع جدار أو شك لنا القاعدة الثالثة والخمسون من قواعد القرآن أنه يبين أن الأجر والثواب على قدر مشقة في طريق العبادة في طريق العبادة ويبين مع ذلك أن تفتيله لطريق العبادة من منته وإختانه وأنها لا تنقص الأجر شيئا وهذه القاعدة تبين من لطف الله وإختانه بالعباد وحكمته الواسعة ما هو, ما هو أثر عظيم من آثار تعريفاته, من آثار تعريفاته ومن ونفحة. ونفحة عظيمة من نفحاته وأنه أرحم الراحمين قال تعالى كتب, كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فبين تعالى أن هذه العبادة العظيمة لعظم مصلحتها وكثرة فوائدها العامة والخاصة أنه فرضها على العباد وإن شقت عليهم وكرهتها نفوسهم لما فيها من التعرض للأخطار وتلف النفوس والأموال لكن هذه المشقات بالنسبة إلى ما تفضي إليه من الترامات ليست بشيء بل هي خير مح ويحسن صرف صرف وإحسان صرف من الله على عباده حيث قيض لهم هذه العبادات التي توصلهم إلى منازل لولا لولاها لم يكونوا وقال تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات إلى قوله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون الآية وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فكلما عظمت مشقة الصبر في في في فعل الطاعات وفي ترك المحرمات بقوة الداعي إليها وفي الصبر على المصيبات كان الأجر أعظم والثواب أكثر وقال تعالى في بيان لطفه في تسهيل العبادة في الشاقة إذ يغشيكم النعاس آمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم لسة الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ ي... ويثبت به يمكن الاقدام اذ يوحى ربك الى الملائكه اني معكم فثبت الذين امنوا وسلقي في قلوب الذين كفروا روع فذكر منته على المؤمنين بتيسيره وتقديره لهذه لهذه الأمور التي جعلها الله تعالى مسهلة للعبادة مزيلة لمشقتها محصلة لثمراتها وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة فالبشرى التي وعد الله بها أولياءه في الحياة الدنيا من أشرفها وأجلها أنه يسر لهم العبادات وهون عليهم مشقة القربات وأنه يوسرهم للخير ويعصمهم من الشر بأيسر عمل وقال تعالى فاما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للمسرى أي لكل حالة فيها تيسير أموره وتسهيلها وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ومن الحياة الطيبة التي يرزقونها ذوق حلاوة الإيمان واستحلاء المشقات في رضا الطاعات المشقات في في الله فهذه الأحوال كلها خير للمؤمن إن سهل الله له طريق العبادة وهونها حمد الله وشكره وإن شقت على النفوس وقضر واحتسب الخير في عنائه ومشقته ورجى عظيم الثواب وهذا المعنى في القرآن في آيات متعددة والله أعلم قراثة للقاعدة أن الأجر على قدر المشاط وقدر لها أو عليها قوله وصولها وصولها وصولها يا عائشة إن أجرك على قدر نصبك نصبك أي نشقتك وفيها أيضا بيان منه عن العباد بتسهيل الطاعات وأن تسهيل الطاعات من أثار رحمته وعجبا لبعض الناس أن يسلكوا لأنفسهم مسلك الصعوبة والتأثير في أمور العبادة وهذا تبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام فإن قوما في عهد رسول صلى الله عليه وسلم اجتمعوا واتفقوا على أن بعضهم يصوم ولا يفطر، والآخر يقوم ولا ينام، والثالث لا يتزوج النساء، والرابع لا يكلح. فخطب النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرهم بأنه صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء. وان من رغب عن سنته فليس منه فالذين تكون طرق التأثير مع وجود السفير أخطأوا على لو أن رجل قال أن لا أريد أن أركب سياره فيها مكيّس أركب من بوشي ولا فيها مكيف ولا مغلة وبيذهب إلى الحج عليها مرة تشرب ماء ومرة أشب الماء انا نعم اين احسن؟ أعينها أحسن أعينها من نعمة الله على النساء. أما أن يذهب ويتعب نفسه فهذا خطأ نعم إذا كانت العبادة لا يمكن أن تأتي بها إلا بشقة هذا شيء أخر هذا من الله مبئة أما شيء تكون أمامه طريقه سهل وصعب فتذهب إلى الصعب فهذا ليس من شريعه الله ويقول العامة أول ما ظهر السيارات إن إن الحج على القبر أجره كامل وعلى السيارات نصف أجر وعلى الطيارات ثُمن الأجر ها أو ربع ربع يمكن يجي شيء أصلاً الطيارات يكون ألف كم هل هذا صحيح هذا نص فالنقول إن هذا من نعمة الله على الناس صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها أنكرت الرفع، يعني لا ينبغي أن أن أن في الترفش حتى ينسى قشمه، فكان أنها أنكرت الرفع ويأمر بالاحتفاء أحيانًا، م دائمًا، يعني ينبغي لنا أن أحيانًا نمشي حفاظًا، نعم، حتى لو لو أن الناس بنا. يمشي بنا فو شو هذا واحد يمشي بالنعال نعم إنه يوجد بعض الناس اللي هذا الشيء فنحن لا لحظة... أداء